مقداره خمسون الف سنه فاصبر صبرا جميلا فاصبر ايها الرسول صبرا لا جزع فيه ولا شكوى انهم يرونه بعيدا انهم يرون هذا العذاب بعيدا مستحيل الوقوع ونراه قريبا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 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَمَن طَلَبَ الِاسْتِمْتَاعَ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنَ الزَّوْجَاتِ وَالْإِمَاءِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَجَاوِزُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ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 يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من القبور سراعا كأنهم إلى علم يتسابقون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة